قرأ أنا سألتك إذا بقلبك حدا من قبل أنا ماضيك إليك مدخل ما حدا كيف راح عاملك خلاص شو دينا أنت صرتي ملكي وبس من هلأت في الشمس magadlélébbd, ráhába, vagy fi, fi ki mektéfi a kül álaml? Én a betezem b hobbik, és fáj a lóag. Ló mhmáhácsol? Én ti milki, és Minha a Je lip